أسباب ضعف المسلمين أراك مهموماً فيما تفكر؟ أفكر في حال المسلمين هذه الأيام لقد أصابهم ضعف شديد فعلا فقد كانوا أمة واحدة فأصبحوا دولاً عديدة ما أسباب هذا الضعف في رأيك؟ هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية لنبدأ أولاً بالأسباب الداخلية أهمها ابتعاد المسلمين عن الإسلام وكثرة الخلافات والمنازعات بينهم واشتغالهم بما لا يفيد من العلم وما الأسباب الخارجية؟ أسباب كثيرة على رأسها الاستعمار والاستشراق والغزو الثقافي وما العمل؟ كيف يرجع المسلمون إلى عهد القوة؟ إذا رجعوا إلى دينهم واتحدوا واستعانوا بالعلم إذا رجعوا إلى دينهم واتحدوا واستعانوا بالعلم هل هذا ممكن؟ نعم ممكن بإذن الله فقد بدأت علامات ذلك